اللهم صل وسلِّم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهذه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد فان خير ما قضيت فيه الاعمار طلب العلم الشرعي الذي تصح به العباده ويستقيم به المسلم على دينه الذي خلقه الله من اجله ومن المعلوم المقرر انه لا عباده صحيحه الا بعلم صحيح فان هذا الدين مبناه على اصلين عظيمين هما الاخلاص لله عز وجل في العمل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 يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان هذا الحديث شرحه الامام الحافظ ابن رجب في رساله عظيمه فصل في معنى هذا الحديث واستوفى مسائله بحثا وتقريرا وقبل ان نبدا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 كانت حياة هذا الامام حافله بالعلم والعمل حتى اشتهر في كتب التراجم وصفه بالعالم العامل الزاهد خلف الكثير من الكتب النافعه من اشهرها جامع العلوم والحكم وهو شرح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 وكذلك من كتبه فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري، لكنه لم يتم. وهذا الاسم هو الذي أخذه ابن حجر في شرح صحيح الإمام البخاري اتباعاً للإمام الحافظ ابن رجب ووفق الله ابن حجر لإكمال هذا الكتاب. وهذا الاسم أصله لبن رجب شرح هذا الكتاب ولكنه لم يكمله. والجزء الذي انتهى إليه في شرحه هو مطبوع متداول في ايدي الناس وهو يدل على مكانته في العلم وكذلك من كتبه القواعد الفقية وهو كتاب شامل في القواعد الفقية وله العديد من الرسائل المختصره منها الفرق بين النصيحة والتعيير والمحجة في شير الدلجة وفضل علم السلف على علم الخلف وذم قسوه القلب وكشف الغربة في وصف أهل في كشف الغربة في وصف أهل قد من الله عزوجل بشرح بعض هذه الرسائل كالمحجة في شير الدلجة وذم قصوة القلب وكشف الكربة سبق أن شرحناها في بعض الدروس والدورات السابقة ودرسنا اليوم هو في شرح هذا الحديث والذي شمى المصنف هذا الكتاب شرحه حديث ما دئباني جائعان فنبدأ بالتعليق على هذا الشرح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 في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حب المال والشرف بدل الحرص نعم هذا هو الحديث الذي بنى عليه المصنف رسالته وشرحه وبصر فيه وهو هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الأئمة الإمام أحمد والنساء والترمذي وابن حبان وهو من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرشل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه هذا الحديث حديث عظيم تضمن مثلاً لفساد الحرص على المال والشرف للدين وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفساد بافساد الذئب إذا أرسل في غنم غاب رعاؤها عنها بل إن فساد الشرف الحرص على المال وعلى الشرف أفسد للدين من الذئبان إذا أطلق في غنم غاب وعاءها نشرح هذا الحديث شرح مجملا ثم ننتقل مع المصنف في التفصيل فيما اجتمل عليه من فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا الحديث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 ومعلوم أن الجوع يحمل صاحبه على البطش بل إن الجوع في بني آدم إذا وجد حملهم على المحرمات ويذكر الناس من أخبار الجوع إذا ألم بالناس ما يتعجب له الناس حتى إن بعض كبار السن أخبروا أنه في أيام مضت في هذه الجزيرة في شدة جوع وقحط أن بعض الناس همى بأن يأكل أبناء وأن بعضهم كان في سفر فمرض أحدهم فوضعوه في النار واشتوه وأكلوه وقوم آخرون قبضوا على رجل وأوثقوه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 وأفسد صيغة مفاضلة وهو يدل على أن الفساد يتفاضل وأن بعضه أعظم من بعضه والحديث اشتمل على فساد وفساد على فساد الأخبار عن إفساد الذئب للغنم أو إفساد الذئبين الجائعين في الغنم وإفساد الحرص على المال والشرف للدين وأن افساد الذئبين ليس هو اشد من افساد الحرص على المال والشرف للدين بأفسد لها اين الغنم من حرص المرء على المال والشرف لدينه هنا اذكر لطيفه يعرفها الخبراء وأهل التجربه بالغنم وبالذئاب عندما تعتدي عليها ان الذئب ليس كغيره من الحيوانات اذا ما وجد غنما او اقتحم حظيره للغنم فانه شديد البطش وقد ذكر الخبراء به انه لا يقتصر على قتل ما ياكل وإنما يقتل الكثير من الغنم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 يعلمه الله عز وجل من افساد هذا الذئب للغنم فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم اسدا او نمره او غيرها من الحيوانات المفترسه لان الذئب يبطش كثيرا بالغنم ولا يقتل ما ياكل فقط وإنما يبطش بالكثير ويأكل بعضها ويترك البعض الاخر فافساده كبير قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرص المرء على المال أن إفساد الذئبين في الغنم أشد إفساد الحرص على المال أعظم في إفساد الدين من إفساد الذئبين الذين أرسل في غنم من حرص المرء على المال وسيأتي التفصيل في الحرص في معناه وفي أنواعه وأرسامه والشرف لدينه أي والشرف الذي يطربه المرء وأثره على الدين والمقصود أن الحرص على المال والشرف لهما إفساد للدين أعظم من إفساد الذئبين للغنى وهذا الحديث اشتمل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 ثم قال ولفظ حديث جابر رضي الله عنه ما ذئبان ضاريان فهنا ذكر هذا الوجه لأن فيه زيادة وهو وصف الذئبين بأنهما ضاريان والضراوة هي شدة الجوع وشدة الحرص على البطش بات في غنم في غنم وهنا قال بات والبيتوتة هي المكثف الليل وهذا ايضا فيه توجيه لطيف إلى أن الناس في غفلة عن هذه الغنم وعما أصابها من دخول الذئبين في غنم غاب رعاؤها أي أن الرعاه قد غابوا عنها هو في ليل فلا يتنبه لها كثير من الناس والرعاة قد غابوا عنها لا يتعهدونها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 وعلى عنايتهم بالاحاديث وعلى شرحها بما ورد من الفاظ في الطرق الاخرى نعم نسخه نسخه البات ياتي نعم هنا ينبه انه في النسخه الاخرى انه بدل باتا ياتي ولا ادري لأ هل هذا من التصحيف او انه لفظ اخر على كل حال ياتي بمعنى الاتيان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 قد يمدح اذا كان لا يصحبه محرم وذلك بان لا يحمل الحرص على المال على ارتكاب محرم او على التقصير في واجب وإنما يحرص على اقتناء المال من الاوجه المباحه وينفقه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 عند هذه المسألة فمن الناس من يزهد في المال إلى درجة يصحبها التفريط في النفقة وهذا ليس بمن ومن الناس من يحرص الحرص الذي يفسد دينه فإذا الحرص إذا لم يصحبه ارتكاب محرم ولا التفريط في واجب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 بخلاف الحريص على المال فإنه قد يفرض في دينه فكلما اعتنى المسلم بأمر وحرص عليه كانت عنايته به اعظم فمنهم من يؤثر الدنيا ومنهم من يؤثر الآخرة كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فالله عز وجل لم يذم الاشتغال بالدنيا وإنما ذم إيثار الدنيا على الآخرة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 ومن غير ما أباح الله وهذا الحرص يحمل على اكتساب المحرم وعلى الوقوع في المكاسب المحرمة وما أكثر ما يتهاون الناس في المكاسب ولا أخفيكم سرا إن مما رغبني في شرح هذه الرسالة هو ما نلاحظ اليوم من كثرة تكالب الناس على جمع المال من الأوجه المشروعة وغير المشروعة حتى تهالك في هذا لا أقول العوام وأشبه العوام بل بعض طلبة العلم هذه فتنة عظيمة ابتلي بها الناس الكل يطلب المزيد من المال وأصبح الكثير من الناس يترخص في كثير من المسائل حتى عمت المكاسب الناس الا من رحم الله وهذا من شده الحرص على الماء وهو الحرص على جمعه وعلى اقتناعه وعلى ازدياده وعلى كثره تحصيله والسعي الى كثره الطرق المؤديه اليه حرص على جمعه النوع الثاني من الانواع المحرمه في الحرص حرص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 لان يكون لان يكتسب المال من وجهه وينفقه في وجهه ولهذا خير الخلق هو من اخذ هذا المال من غير هلع ومن غير شغف وكان سخيا في انفاقه فهو كريم في انفاقه لا يصيبه هلع في كسبه وهذا حقيقة الزهد في المال لأنه لا يحرص على جمعه وهو سخي في انفاقه وحال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأحوال في هذا فما كان معتنيا بجمع المال وما كان مشتغلاً به وإذا ما جاءه المال أنفقه حتى لا يبقى في بيته شيء وهكذا أصحابه كأبي بكر وعمر ولهما أعظم الأمثلة في صور الإنفاق عندما أنفق أبو بكر ماله كله وأنفق عمر نصف ماله في سبيل الله كذلك عثمان عندما جهز جيش العسرة كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على خير في هذا الباب فالمقصود أن الحرص يتنوع فإذا كان الحرص الذي لك يصحبه محرم باكتسابه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 هبه من الله عز وجل وقد يحصل للرجل وهو لا يطلبه والمقصود هنا بطلب الشرف هو ان يسعى المسلم في ان ينال الشرف والجاه والمنزلة وهذا مذموم وهو مخالف لمطالب الاخره كما قال الله عز وجل تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا فمطالب الاخره تنافي مطالب الدنيا فاهل الدنيا يريدون العلو والشرف وأهل الاخره لا يريدون علوا في الارض وإنما يريدون الدين يتواضعون للخلق لا يطلبون الشرف والجاه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 وإذا طلب ارضاءهم لا بد أن يصرف لهم شيئا من الاعمال حتى إنه يرائي في عمله ويداهنهم في أمر دينه ويرضيهم بمساخط الله ليرضوا عنه فإذا رضوا عنه مدحوه فإذا مدحوه انتشر ثناؤهم ومدحهم في الناس فأصبح له شرفا وجاها ومنزل عندهم فهذا أمر عظيم وداء خطير ولهذا ذكر العلماء أن الإنسان لا يبلغ الإخلاص حتى يستوي عنده مدح الناس وذمه فهذا دليل على خلو النفس من طلب الشرف وأنه لا يريد منزلة ولا مكانة وإنما يريد إرضاء الله عز وجل وقد ذكر المجربون ان من طلب،, طلب ذكر العلماء العارفون ان من طلب ارضاء الناس كثرت همومه لانه يطلب ارضاء الناس وتشتت عليه امره ومن طلب ارضاء الله عز وجل جمع الله عليه امره لانه يرضي واحدا أحدا يراقبه في عمله وأما الذين يطلبون الشرف فإنهم يراقبون خلقا كثيرا يريدون إرضاءهم ولن يرضوهم وقد اشتكى كثير من السلف من الشرف والجاه والمنزلة وأنه مفسد الدين حتى إن الإمام أحمد يقول ابتليت بالجاه في الناس فإن الرجل إذا عرف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 وطلب منه ان يكون بجواره فانتقل الى الكوفه ليكون بعيدا عن الابصار وعن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعرفون له قدره لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصاهم بان يطلبوا منه ان يستغفر لهم وقد فعل عمر فذهب الى الكوفه فلما عرفه الناس فر منها ولم يعرف مكانه بعد فهذا من الفرار من الشهره ومن الجاه والشرب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 سيأتي في بياني أوجع الافساد افساد الشرف للدين فيما سيأتي عند التعليق على كلام المصنف ثم ذكر المصنف أن فساد الدين بذلك أي بالشرف والمال ليس بدون فساد الغنم بين جائعين ضاريين قال بات في الغنم قد غاب عنها رعاؤها ليلا أي أن افساد المال حب المال والشرف أعظم للدين من إفساد الذئبين للغنم وهنا يلاحظ أن الإفساد للدين يأتي من طريقين من طريق المال ومن طريق المنزله طريق المال حب المال واقتنائه والبخل والشح في إنفاقه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 زهد في اللباس وهذا اهون أنواع الزهد ويستطيع كل إنسان ولو كان في قلبه ما في قلبه من حب الدنيا أن يلبس لباسا يزهد فيه ويقدر عليه كثير من الناس بل حتى بعض المرائين يفعل هذا لسهولته على الناس وأعظم منه الزهد في في المال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 فلا يبقى فلا يبقى من الدين إلا القليل كما أنه لا يبقى من الغنم إلا القليل بل النبي صلى الله عليه وسلم بين أن إفساد الحرص على المال والشرف أعظم من إفساد الذئبين فدل على أن الصورة هنا ليست مماثله فإذا كان الذي ينجو من الغنم هو القليل فالذي يبقى من الدين بعد الحرص على المال وعلى الشرف هو اقل مما ينجو من الغنم وهذا دليل على خطوره الأمر وعلى شدته نعم فهذا المثل العظيم يتضمن غايه التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا فاما ال... فاما الحرص على المال فهو على نوعين احدهما شده محبه المال مع شده طلبه من وجوهه المباحه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 اشتريت مئة سهم من سهام خيبر أي من سهام خيبر وهي الغنائم التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وأسهم لأصحابه بعد الغنيمة فكان الرجل يشتري سهم الرجل فاشترى عاصب عدي مئة سهم من الصحابة من الغنائم وهذه الغنائم كانت من الغنائم التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من خيبر فقسمها بين الناس وكانت من هذه الغنائم الذهب والفضة التي كانت بأيدي اليهود فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يعطوا النبي صلى الله عليه وسلم ما في أيديهم ولا يدخرون شيئاً وعلى أن يقوموا بالغرس والسراعة وأن يكون لهم النصف ويعطوا النبي صلى الله عليه وسلم النصف فهذه الغنائم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم وعطى أصحابه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 ما يضيعه فيه من المال لا قيمه له بالنسبه لما يضيع من امر الاخره ولهذا قال ابو بكر عندما اصطاد له احد خدمه صيدا وأكله قال ما صيد من صيد ما صيد من صيد الصيد هذا طيب ومبارك لكن اين هو من الصيد الاخر ما صيد من صيد فالناس في صيد في الدنيا منهم من يصطاد الدنيا ومنهم من يصطاد الآخرة منهم من يجمع للدنيا ومنهم من يجمع للاخره وهذا الوقت والعمر لا يمكن ان يقدر بثمن الا لمن عرف قيمه هذا الوقت بالاعمال الصالحه فمن عرف مقدار قراءه القران وكم في قراءه القران من اجر عظيم ففي ساعه واحده كم ايه يقرا وكم تشتمل هذه القراءه من احرف ولكل حرف حسنه لقراءه كل حرف حسنه والحسنه بعشر امثالها هنا يعرف قيمه الوقت في الاسلام التسبيح التكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ان اقول سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس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 الدنيا. فكيف بما يسعى فيه الناس الان من المكاسب المحرمة التي هي دون الكنز فالكنز هو المال الكثير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الكنز من كنوز الاخره وقال من قال سبحان الله بحمد غرست له نقله في الجنه وليست في الدنيا وكم يمضي الان الناس من غرس النخل في الدنيا اسالوا اهل العنايه بغرس النخل كم يمضي الرجل في غرس نخله واحده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 هل وقد كان يمكن صاحبه في اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم فضيعه بالحرس في طلب رزق مضمون مقسوم ايضا من جهتي الضمان فان الرزق مضمون مقسوم والاجر لا بد من السعي في طلبه ولهذا الرزق مضمون مقسوم واما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 ويرتحل عن انظروا الى المشقه في طلبه ثم انه بعد ذلك قد لا ينتفع به بل يرتحل الى غيره فيبقى حسابه عليه ونفعه لغيره يحاسب يوم القيامه على اكتسابه ونفعه لغيره للورثه فيجمع لمن لا يحمده ويقدر ويقدم على من لا يعذره يجمع المال لمن قد لا يحمده عليه ويقدمه لمن لا يعذره. قال كفاه بذلك ندما للحرص وغبنا ولهذا يوم القيامة هو يوم التغاضب يغبن الناس في أموالهم التي ينفقونها في غير وجهها وفي أوقاتهم التي يضيعونها في غير مطالب الآخر. قال رحمه الله. فالحريس يضيع زمانه الشريف. ويخاطر بنفسه التي لا قيمه لها في الأسفار وركوب الاخطار لجمع مال ينفع به غيره كما قيل ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى ولكن فقد الدين من اعظم الفقر قيل لبعض الحكم ان فلانا جمع مالا فقال فهل جمع اياما ينفقه فيها قيل ما جمع شيئا ثم ذكر قال الحديث يضيع زمانه الشريف الذي هو زمن العباد وزمن العمل ويخاطر بنفسه التي لا قيمه لها في الاسفار وركوب الاخطار يضيع وقته ونفسه فيما لا قيمه فيه لجمع مال ينتفع به غيره يكون النفع للغير هذا البيت غير موجود ولكن هنا ومن ينفق الايام في جمع ماله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 هو أن ينتفع به في أيامه فإذا يجمع المال ولم يجمع الأيام ما فعل شيء ولهذا دليل على أن هذا ليس ب... بما يطلب ويحرص عليه وإنما يحرص على الأيام الباقية هذه أيام منصرمة يبلغ أهلها فيها أي شيء وأما الأيام الباقية هي التي ينبغي أن ينظر إلى الزاد فيها الأيام الباقية أيام القيامة التي لا تنتهي ولا تنقضي أما هذه الأيام متصرمة منقضية تنضي على الناس أيام ثم يذهب الرجل ويموت ولكن الايام الباقية التي ينبغي أن يحرص عليها نعم قال وفي بعض الآثار الإسرائيلية الرزق مقسوم والحريص محروم ابن آدم إذا أثنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع قال في بعض الآثار الإسرائيلية التي تنقل عن بني إسرائيل وما جاء في نقل الأمم الماضية التي فيها عبر ومواعد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 في اليقين يعني راحة النفس والطمأنينة في اليقين في طمانينه النفس في رضاها بما عند الله عز وجل في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والصخط عذاب الناس في الشك والتصخط في الشك في ما قدر الله وفي السخط على الخلق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 وهنا يلاحظ أنه ما أنكر بذل السبب ولكن أنكر الحرص المحرم الذي يحمل على طلب الشيء من غير وجهه قال وإذا كان الغدر في الناس طبعا فالثقة بكل أحد عيث إذا كان الغدر في الناس الغدر طبع في الناس في كثير من الناس إلا من رحم الله فالثقة بكل أحد عيث ولهذا العاقل لا يثق بكل أحد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 فالموت في طريقه في سيره ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأماني مع الموت بالخط الذي وضعه فالامل بعيد والإنسان ينظر إلى بعيد ولكن دون الأمل هذا الذي يهدم الإنسان ويقطع عمره وحياته وهو اعتراض الموت يعترضه قبل أن تكتمل الأمان وقبل أن يحقق ما يريد قال فالطمأنينة الى الدنيا حمق طمانينه حمق وهذا كما جاء في قول عمر بن عبد العزيز عندما كان يعظ الناس يصعد المنبر ويقول أيها الناس إن كنا مصدقين إنا لحمق وإن كنا مكذبين إنا لهلكة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 قال عمر بن عبد إن كنا مصدقين إنا لحمق وإن كنا مكذبين إنا لهلك لأن الذي يكذب بالبعث والوعد والوعيد والجنة والنار هذا هلاكم به وإذا كان الإنسان مصدق ولا يعمل فإن هذا حمق فيتعظ الناس يقولوا ما كان يقول هذه الكلمات حتى يتعظ الناس ويبكي كثير من الناس قبل أن ينزل منه هذا دليل أن الناس قديما كانوا يتعظون بكل شيء وأما الآن فضعوا فأسفل الاتعاظ بالناس حتى بكتاب الله حتى بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ضعف وازع الوعظ في الناس وكأن القلوب قد ختم عليها إلا من رحم الله هذا دليل على خطورة الامر قال رحمه الله كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا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 وهو غير ملازم للإنسان كالحرص، ولهذا كان يقول كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعداء أعداء، وهذه من الحكمة لما تقدم من الأوجه. نعم قال رحمه الله وكان يقول يا إخوتي لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا ساعة في مكسب ولا مال. وانظروا إليه بعين المقتله في اشتغاله اليوم بما يرضيه غدا في المعاد ثم يبكي ويقول الحرص حرصان حرص فاجع وحرص نافع فأما النافع فحر فحرص المرء على طاعة الله وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله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 لا تغبطن أخا حرص على سعة وانظر إليه بعين الماقت القالي إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال ثم ذكر هذه الأبيات في توجيه لعدم الغبطه على الحرص قال لا تغبطن أخا حرص على سعه على صاحب الحرص على سعته في المال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 وليس لهذا الحرص منتهى جمعت مالا ففكر هل جمعت له يا جامع المال اياما تفرقه هذا كما تقدم في قول الحكيم هل جمع اياما ينفقه فيها قال المال عندك مخزون بوارثه ما المال مالك إلا يوم تنفقه يشير هنا إلى ما جاء في الأثر إنما مال أو في الحديث إنما المال ما أنفقه الإنسان يقول مالي مالي وليس من ماله إلا ما يعني أنفق أو ما اكتسب ما, ما أنفقه ما أكله أو لبسه فهذا هو مال الإنسان الحقيقي مال الإنسان من انتفع به في حياته وأما الذي يورثه للورثة فليس هو بماله قال إن القناعة من يحلل بساحتها يعني من يحقق هذه القناعة وكأن القناعة في ساحة يحل بها الإنسان لم يلق في ظنده هم يؤرقه لا يكون مهموما ولا يهتم بشيء لأن القناعة أغنته عن طلب الدنيا والقناعة أمرها عظيم ومن ممن جرب هذه القناعة ويعرف قدرها ما نقل عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وهذا جاء في ترجمته أنه كان يقول رزقت كنزا عظيما هي القناعه فالقناعه كنز لمن رزقه الله إياه يرضى بها وكأن عنده اموال الدنيا وقد يكون فقيرا بخلاف الذي لا يرزق القناعه فهو يجمع ولو كانت عنده اموال الدنيا فكانه فقير لا من جهه النفقه ولا من جهه الحرص على الطلب فلو نظرت لحال هذا القانع تقول انه غني لانه لا نرى فيه حرصا على الجمع ولا حرصا على النفقه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 نتوقف عند هذا هذا ونسأل الله التوفيق الجميع هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حسن الله إليكم ومبارك فيكم نفعنا الله بما سمعنا السؤال الاول السؤال الأول يقول هل حدثتمونا عن طبعات الرساله وهل طبعت في مصنف مستقل وما اجود الطبعات لها الرساله طبعت أكثر من طبعه ومنها هذه الطبعه التي في يدي وهي من اخراج بدر البدر طبعت طبعة مستقل وطبعت ايضا في المجموع لرسائل ابن رجب فوطبعت طبعه قديمه في الرسائل المنيرية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 ان يتجنب الامور المشتبهة والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بيانا واضحا في حديث النعمان بن بشير قال ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام لو ان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 وأما الظن فالظن الغالب يعمل به ما المراد بحديث تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم إلى آخره وهل يفهم منه تكفير من تعلق بالاشتغال بالدنيا ولما سمي عبده هذا ورد في ذم هؤلاء أهل الحرص تعيش عبد الدينار تعيش عبد الدرهم المقصود حال هؤلاء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 قل هناك من يشترط في الامور الدعويه مقابلا على عمله فهل يذم على فعله وهل هذا يدخل تحت الحرص على المذموم على المال هذا فيه تفصيل اذا كان لا يعمل للدعوه الا من اجل المال فهذا مذموم وأما اذا كان رجل ليس له كسب ويأخذ شيئا يستعين به على حاله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 بحيث لو تأخر عنه يقول اوقف الدروس لأن هذا مذموم لكنه يأخذ شيئا يستعين به على شأني وأما إذا أغناه الله عن هذا فليس له أن يأخذ على الدعوة اجرا في الدنيا بل ينبغي له أن يطلب أجر الآخرة وهو أعظم وهذا من اليقين أن يكون بما عند الله يعني أعظم ثقة ويقينا بما في أيدي الناس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 ثم يسأل هل يرجع الى حيه ويحرص على نفع الناس ام يبتعد عنهم هذه من المسائل المهمه التي يخطئ الناس في فهمها فرق بين الغنى وطلب المال والحرص عليه وبين الشهره وبين طلب الشهره كثير من اعمال البر يسحبها الشهره لهذا كان الامام احمد يقول ابتليت بالشهره فهل ترك الدعوه هل ترك العلم هل ترك الجهاد ونشر العلم ما تركه فإذا الإنسان فعل الخير وابتلي بالشهرة لا شك أن هذا ابتلاء أن هذا الأمر ابتلاء بالشهرة والسلف كانوا يشكون من هذا لكن هذا البلاء إنما يصحبه عمل خير إذا أخلص فيه النيه لله عز وجل فعلى هذا السائل أن يرجع إلى ما كان عليه من الخير وأن ينفع اهل بلده أو الحي الذي فيه وإني أنبه الأخوة على شيء مجرد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 ومما يرسخ العلم العمل ومن اعظم اسباب الهدايه والتوفيق والفقه العمل من يريد الله به خيرا يفرقه به اتقوا الله ويعلمكم الله تقوى الله عز وجل على احد المفسرين في تفسير هذه الايه ان التقوى هنا سبب للعلم اتقوا الله فاذا اتقيتم الله علمكم الله تقوى الله عز وجل سبب للعلم الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صدنا الجهاد جهاد في العلم في العمل فاذا جاهد العبد هداه الله عز وجل ومن الهدايه التوفيق للقلب والفهم وإلا فلا يرزق الفهم من طلب العلم للفخر او للعلم لذاته دون العمل وإنما يرزق الفهم من طلب العلم ليعمل به هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على رسوله